منجاني حبيبي حس بياوي دي ناري ايدك واشوف الدنيا بعيونك لان هدوئي بيخونك وانا بطر بنادي عديد حبيبي حس بغوايا بناري ناري ايدا جوايا وسيبك يا ريت نبتاح واشوف الدنيا بعيونك لان Köszönöm yani. Áschan, a báj illa, én is a hősöm ráfakar rólad, és most már érdekel, báj, báj, Right now. E ne diállí?